قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين او تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقا وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقا وتميط الأذى عن الطريق صدقا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم هذا الحديث كنا قد بدانا الكلام حوله في دروس ماضية وعرفنا أنه يجتمل على الحثي على شكر الله تعالى على ممن به وأنعم وأكرم به بني آدم حيث خلقه وسوى بنانه بحيث ان فيه من الأعضاء ومن العظام ما يزيد على ثلاثمائة وستين عظماء وكل واحدة منها لها موضعها في الجسم يتوقف حركة الجسم عليها وأنها لو تعطلت أو تلفت فإن الإنسان سيحس بالعجز وسيحس بضرورة الحاجة إلى هذه السلامة وإلى هذه العظمة اليسيرة ولذلك تستوجب هذه العظام أن يشكر الإنسان الله تعالى على ما أعطاه وعلى ما وهبه قال كل سلام من الناس عليه صدقة أن يجب عليك أيها العبد أن تقدم عنها صدقة لله جل وعلا تبين فيها فضل هذه النعمة عليك وما يجب عليك من شكر تجاه هذه النعمة فسمى ما يشكر به الصدقة والصدقة لا تكون فقط من النوع او من المال او من الماديات لا وانما قد تكون مادة وقد تكون ذكرا وقد تكون شكرا ومن خير الصدقات ذكر الله تعالى والشكر وقد عرفنا من خلال ما درسناه من قضايا في هذا الموضوع ان شكر الله جل وعلا لا يحد بحد ولا يتعين بأسلوب وإنما يكون بأساليب من أظهرها ومن أبرزها شكر الله تعالى ومن أظهرها ذكر الله تعالى وإن دفع الإنسان عن الصدق عن هذا الواجب شيئا من الصدقة فإن الصدقة تكون مقبولة عيضا ها؟ ما اسمع يقول في قوله وأن تعدل بين الاثنين يقول لماذا قال الاثنين جاء بها على سبيل التعريف هل للالف واللام هنا يعني موجب الجواب ليس تمت يعني دليل أو خصوصية في هذه التثنية وإنما المراد به أن تصلح بين من يقع منهم خصومة سواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين ولا أعرف أن للالف واللام في الاثنين يعني مزية عن لو ذكرت منكرته هنا يذكر لنا الإمام ابن رجب رحمه الله أمثلة ضربها عن بعض أهل العلم وبعض أهل الحكمة وبعض أهل السلوك أنهم يتحدثون في أمر الصدقة وأن الله سبحانه وتعالى يضاعفها للمتصدق اضعافا كثيرا وكنا انتهينا عند قوله المؤلف وعن وهب بن منبه وهو من مسلمة اهل الكتاب ومن علماء التابعين قال مكتوب في حكمه اهل داود يعني في الكتاب الذي اثر عنهم قال العافية الملك الخفي يعني ان من يجد في نفسه عافيه وان المستمتع بعافيته هو افضل او اشبه ما يكون بالملك الذي اختفى او خفي ملكه فالعافيه نعمه من الله سبحانه وتعالى قد يتمناها الملوك وقد يتمناها السلاطين ولا يجدونها مع أنها تقوم في نفوس الشباب أو في نفوس أهل التقوى فيستغنون بها عن كل حاجة قالوا عن بكر المزني نعم الملك الخفي العافية كأنها ملك خفي يعني ليس الملك الظاهر لكن هي ملك يحس الإنسان به وإن خفي على الآخرين قال وعن بكر المزني قال قال يا ابن آدم إذا أردت أن تعلم أدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك يعني وسير وأنت مغمض العينين ما الذي يحدث لك تجد نفسك تتخبط ولا تستطيع أن تسير فتعرف أثر نعمة العينين عليك قالوا في بعض الاذار كم من نعمه لله في عرق ساكن يعني كاملة في عرق ساكن بدليل ان الانسان قد يلحقه جرح او يصاب في بعض اعضائه فلا يحس بفضل الله عليه وبفضل هذه النعمة التي انعم عليه الا إذا فقدها وهذا كما يقوله العامة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا, إلا المرضى لأنهم يعرفون أثر هذه النعمة على صاحبها قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ومعنى مغبونون فيهما يعني أن الناس يتمنون أن يكون عندهم مثل ما عند غيرهم هاتان النعمتان هما الصحة والفراغ فإن المريض يتمنى لو اعطي مثل ما أعطي غيره من الصحة وإن المشغول وربما كان مشغول به مرضى أو غير ذلك فإنه لا يرى أثر هذا الفراغ إلا بعد أن يحس بثقل العمل الذي يكون فيه قال فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به كما قال تعالى ثم لا لتسألن يومئذ عن النعيم يعني على ما أنعم الله عليكم ماذا فيما صرفتم هذه النعم قال وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد فأين شكر هذه النعم قال وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نعيم الأمن والصحة وروي عنه مرفوعا يعني إن هذه المقالة النعيم او ان هذه المقالة النعيم هو الامن والصحة روية لفظا موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وروي بسند اخر انها من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وقال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلي بن ابي طلحه هذا احد علماء التابعين وكان قد روى عن ابي عن علي رضي الله عنه صحيفه كلها في تفسير القران الكريم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله لا يومئذ عن النعيم قال النعيم صحه الابدان والاسماع والأبصار يسأل الله العبادة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يعني إن الله يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذه الطاقات التي منحها إياه هل سخرع في عبادته وطاعته أم كانت تسخرها في جانب آخر قال وخرج الطبراني من من رواية أيوب أيوب بن عتبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وعشرون ألف حسنة فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله يعني استغ... استكثر هذا الثواب الذي يعطيه الله لمن قال لا إله إلا الله ولمن قال سبحان الله وبحمده لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحسنات وان كثرت الا ان الله سبحانه وتعالى يطالب العباد بشكر ما انعم به عليهم وعندما يعرض الناس يوم القيامه يسالهم الله سبحانه وتعالى هل شكروا نعمته التي انعم او لا فاذا اراد ان يعرف او ان يكشف للناس قدر هذه النعم فيطلب منها من العباد ان يقدموا نعمة أنعم بها الله عليهم ويحاسبهم على ذلك بأن تؤخذ هذه الحسنات مقابل الشكر فإذا بالإنسان ينظر أنه قد خلى ما عنده من الحسنات مقابل نعم أو شكر النعم التي أنعم الله بها عليه فعندئذ يحس بأن ما كتب الله له من ثواب يعني لا يساوي كثيرا بحيث لو عاد إلى هذه النعم لوجد أنها جديرة بأن تستحق ما قدمه من شكر لله سبحانه وتعالى قال فقال رجل كيف نهلك بعد, بعد هذا يا رسول الله فقال إن الرجل لياتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأدخله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله او ذلك كله إلا أن, الا ان يتطاول الله برحمته يعني الا ان الله يزيد ويمكن العبد من رحمته فعندئذ يكون له نصيب ورصيد من هذا من هذه النعم التي انعم الله بها عليك ومن ما وفقه الله تعالى إلى الدعاء بالشكر وطلب العفو قال وروى ابن أبي الدنيا بإسراد فيه ضعف أيضا عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات فيقول الله لنعمه لنعمة فيقول الله لنعمة من نعمه خذي حقك من حسناته فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها قال وبإسناده عن وهب ابن منبيه قال وبإسناده عن وهب ابن منبي. قال عبد الله عابد خمسين عاما فأوحى الله عز وجل إليه اني قد غفرت لك قال يعني الرجل مستغربا يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب يعني أنا الخمسين سنة قضيتها كلها في الطاعة ولم يقع مني أذن فما كان يعني من المناسب أن يؤخر الله عنهم ذلك الإثم يؤخر الله عنهم ذلك الإثم ذلك الفضل قال وما تغفر لي ولم اذنب قال فاذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي حتى سكن وقام فلم ينم ولم يصلي ثم سكن يعني ذلك العرق، وقام يعني الرجل لاداء العبادة، قال فأتاه ملك فشكا إليه، فأتاه ملك فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك. إن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذل العرقي يعني تعدل سكون ذل العرقي هكذا عندكم ها لا إن ربك عز وجل يقول عبادتك خمسين سنة تعدل سكون هذا العرق عندكم لا تعدلوا طيب يعني ان عبادة خمسين سنة لا تساوي ما اصرح الله في عنقه من نعم لم تعدل يعني لا تساوي ما فهمت فأنا إلا عندي تعدل لكن يقول في بعض النسخ لم تعدل مع أن المعنى ظاهر أن الخمسين سنة التي عبدها هذا العابد ظن منه أنه شكر الله فأخبر بأنه لم يتم له شكر الله سبحانه وتعالى جائز يقول انا متوجه الى مكه المكرمه فهل يجوز الاحرام من المدينه الى مكه الذي يريد العمره له ان يحرم قبل الميقات النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا وهو محرم فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ونهى أن يتجاوز الناس هذه المواقيت بغير إحرار لكن لو ان انسانا قدم او كان بلده الشام واحرم بالعمرة من الشام فهل الاحرام صحيح وجائز او لا الجواب نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر ان تحرم من دويريه اهلك فإذا أراد الإنسان أن يحرم من داخل المدينة لأنه وجد الأسباب متاحة وربما كانت أيسر مما هو موجود في الميقات فما عليه بعث إن شاء الله إن أحرم من المدينة من ميقاته ما عليه باس لو احرم من المدينه من قبل الميقات كان يتجرد من الملابس ويلبس الازار والرداء وهو في فندقه وفي غرفته ولو صلى ركعتين ونوى الاحرام فان ذلك ان شاء الله سائغ جائز وان كان الاولى ان يحرم من الميقات هذا هو جواب السؤال والله اعلم فاوحى الله الى رجل قد يكون هذا الرجل يعني نبي او انه الهم قال وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين ومعنا مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من رواية سليمان ابنه ابن هرم القرشي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر خمسمائة سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل ادخلوا عبد الجنة برحمتي فيقول العبد يا ربي فيقول العبد يا ربي بعملي يعني انا ما اريد ان ادخل الجنة برحمتك يقول انا خمسمائة سنة وانا ايه وانا اعبدك فأيذن أنا أستحق دخول الجنة لعملي وهذا هو الرأي أو المذهب الذي تذهب بليه المعتزلة والذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يحسن وأن يثيب المحسن وأن يعاقب المسيء هذا هو المبدأ وهذه الفكرة لكن الله تعالى بين لهذا العبد أن هذه المدة التي قضاها في العبادة لا تساوي شيئا من أيام النار ولا تساوي شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى ولذلك قال يقول العبد قال ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد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 فيقول العبد يا ربي بعملي يعني لا أريد ان ادخل برحمتك ثم يقول الله عز وجل للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه بنعمتي عليه وبعمله يعني شوفوا عمله شوفوا نعمتي أيهم هو الذي استجاوى است... است... أيهم هو الذي استوجب دخول الجنة فيقول قائص عبدي بنعمتي عليه فيجد فيجدون نعمة البصر قد احاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعم الجسد له يعني كله لم يستوفي حقا من حقوقه قال فيقول ادخل عبدي النار فيقول ادخل عبدي النار لان ما بقيت له حسنات قال فيجر الى النار فينادي رباه برحمتك ادخلني الجنة برحمتك أدخلني الجنة قال فيدخله يعني الجنة بعد أن يسبغ عليه نوعا من الفهم والبيان قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد قال وسليمان بن هرم قال العقيلي مقبول قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ هنا سؤال يقول هل يجوز بعد عمل العمر الخاصة عمل عمر أخرى لعم المتوفى وهل يكون الأحرام من التنعيم أم من الميقات خارج مكة الجواب إن الإنسان إذا اعتمر عن نفسه جاز له أن يعتمر عن غيره والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يلبي لما كان في الحج قال لبيك اللهم شبرما عن شبرما لبيك اللهم عن شبرما فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شبرمت هذا قال قريب لي فساف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحجشت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبر هذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم والعمره مثل الحج فان اعتمر عن نفسه اخص له في ان يعتمر عن غيره والله اعلم يقول ما حكم عمل العمر مرة ثانية من مسجد التنعيم بمكة بعد العمر الأولى من أبيار علي الجواب إن شاء الله الأمر جائز ولا شيء فيه يقول أنا مقيم أعمل بالمملكة ولدي مال قد بلغ نصاب الزكاة وعند أحد أقربائي وعندي أحد أقربائي يقيم معي وهو من الفقراء ولدي فقراء من أقاربي في بلدي فهل يجوز لي أن أخرج جزءا من مال الزكاة لمن لمن أعرف من المستحقين هنا وأرسل جزءا للمستحقين في بلدي أم يجب علي إخراج كامل مصاب الزكاة هنا لمن لمن أم يجب علي إخراج كامل نصاب الزكاة هنا لمن تجب عليهم الزكاة الجواب الأصل في الزكاة أنها تدفع في البلد الذي فيه المال والذي نمى فيه المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذا قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينبغي تفريق الزكاة بين أصحابها لكنه لو أعطى بعضهم دون بعض فإن ذلك جائز ولا شك إن دفع الزكاة للقريب أفضل من دفعها للبعيد لأن يعطاها للقريب قربة ويعطاها للبعيد صدقة فاذا ما اخذها القريب كانت له صله وصدقه لذا فاننا ننصح مثل هذا الاخ ان يدفع جزءا من زكاته الى اهل البلد حتى لا يحرمهم من هذا المال ولو ادخر جزءا وارسله لاقربائه فان هذا الامر جائز ايضا ان شاء الله يقول كيف لي ان اشكر الله على نعمه لقد عرفنا ذلك من خلال ما جاء به الحديث من ان الانسان يحمد الله ويشكره ويسبحه وينزهه ويستغفر واذا كان ذا جده يعني عنده شيء من المال يعطيه للمحتاجين للمدينين لاصحاب الاولياء ل الفقراء فان هذا كله مما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويعظم لصاحبه الاجر لذلك من المناسب انه لا يقصر دفع المال على طائفة دون طائفة